من الله لكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاء مخالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا